114. وإنه على ذلك لشهيد 115. وإنه لحب الخير لشديد 116. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 117. وحصل ما في الصدور 118. ربهم بهم يومئذ لخبير